لغة القرآن وخير نبي سكنها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكنها الروح كما أمي لغة اللمجاد البراقة رغم الأزمات لها عبق تعلو رايات غفاقه وتغير زاها وتتسلقه رغم الازمان لها عبق بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله على ذات الله الخفض قال وللخفض ثلاث علامات الكسرة والياء والفتحة الثلاثة علم على ثلاثة على الخط الخط ثلاثة علم الكسرة والياء والفتحة وأقول يمكنك أن تعرف أن الكلمة مخفوضة إذا وجدت فيها واحدا من ثلاثة أشياء الأول الكسرة وهي العصر هي الأصل في والثاني والثالث والثالث الفتحة وهما فرعان عن كسرة ولكل واحد من هذه الأشياء الثلاثة مواضع يكون فيها وسنذكر ذلك تفصيلا فينا يأتي فينا يلي الكسرة ومواضعها قال فأما الكسره فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد منصرفي والثاني جمع التكسير المنصرفي والثالث جمع المؤنث سالم لكسرة ثلاثة مواضع تكون في كل واحد منها على معنى ان الاسم مفرد الموضع الاول الاسم المفرد والمصرف اسم المفرد المصرف وقد عرفت معنى كونه مفردا ومعنى كونه منصارفا ان الصرف يلحق اخره والصرف هو هو التنوين في آخر الخلية نحو سعيت إلى محمدين ساعيته في فعل وفعل إلى حرف جر محمد مجرور وعلامه جريه الكسره أو الخطر في آخره ونحو أراضيته عن علي عن علي أراضيته في فعل وفعل وعن حرف جر وعلي المجرور وعلمة جره كسرة ظاهرة في آخره ونحو استفدت من معاشره خالد استفدت في المفعل من حرف جر معاشرة مجرور من معاشره مراد وخالد وضخيله مجرور وعلمة جره الكسرة ونحن اعجبني خلق بكر اعجبني خلق بكر اعجبني فعل ماضي والي الوقايه واليه دفعوا به اعجبني خلق فعل خلق مضاف وبكر مضاف اليه فكل من محمد وعالي محفوظ لدخول حظ الخض عليه علامه خضيه الكسره الظاهره يا وكل من خالد وبكر محفوظ لاضافه مقم له اليه وعلامه خضه الكسره الظاهره ايضا ومحمد وعالي وخالد وبكر أسماء مفردة حيلة مثلّة ولجم ومصارفة بالوحوق التنوين لها ومصارفة بالوحوق التنوين لها أه بكرين أه علي عليين خالدين والموضع الثاني جمع التكسير المصارف وقد عرفت مما سبق معنى جمع التكسير وعرفت في الموضع الأول هنا معنى كونه مصرفا وذلك أن الصرف يلحق آخره نحو ماروت بإجال كرام بإجال مجرور على مجروري يعني كرامي كذلك ونحو اراد عن عن استوان الاصحاب اصحاب الناس وجعان عن, أصحاب شجعان عن, عن أصحابي, أصحابي, اصحابي فكل من رجال واصحابي محفوظ بدخول حفل خفي عليه وعلامه خضيه الكسره الظاهره وكل من كرام وشجعان محفوظ لانه نعت للمحفوظ وعلامه خضيه الكسره الظاهره ايضا ورجال واصحاب وكرام وشجعان هذه كلها جموع جموع تكسير هذه جموع تكسير وهي منصرفه لنحوق التنوين لها والموضع الثالث الأخير جمع المؤنة السالم وقد عرفت مما سبق معنا جمع المؤنة السالم. وذلك نحو نظرت إلى فتيات مؤدبات نظرت إلى فتيات إلى فتيات مجرور وعلى ما تجريه كسرة ظاهرة بآخره مؤدبات كذلك ونحوا راضيت عن مسلمات قانتات راضيت عن مسلمات هاي نهلي جمع مؤنث سلم. عن مسلمات قانتات كذلك فكل من فتيات ومسلمات مخفوض لدخول حرف خضي عليه وعلامه خضيه كسرة الظاهره وكل من مؤدبات وقانتات مخفوض لانه تاب للمخفوض وعلامه خضيه كسرة الظاهره ايضا وكل من فتيات ومسلمات ومؤدبات وقال جمع مؤنث وضع الضباع سبحان الله الحمد لله والعالمين باب علامات النصب علامة النصب لها كن محصية الفتح والأليف والكسر ويا وحذف نون فالذي الفتح به علامة يا ذنها لنصبه مكسر الجموع ثم المفرد ثم المضارع الذي كتسعد al azman